آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نوري أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين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 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين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 السليمان قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلتهم وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرش قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك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 ومن شكر فإنما يشكر لنفسك ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها منظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون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 قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتلون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالليل نبيتن نهوه واهله ثم لنقولن ان ما لوليقي ما شهدنا مهلك اهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّ دَمَّرْنَا أَمْوَّ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتَلَكَ بُيُوتُهُمْ خَائِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرًا إِلَّا أَن يَشَاءَ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 يجيب المُقْضَرُ إذا دَعَاهُ ويكشفُ السُّوءَ أو يجعلُكم خُلَفَاءَ الأرضِ أإلهٌ مع اللهِ قليلٌ ما تذكرون أم من يهديكم في ظلماتِ البرِّ والبحرِ ومن يرسلُ الرياحَ بشراً بين يدي رحمتك أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع قل هاتوا برغانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماعات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمكم في الآخرة بل هم في شك منها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 حتى إذا جاءوا قالا كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أني